Aguz bil Allah min al shaytan al rajim. Bismillahi al Rahman al Rahim. La aqosim bi yomi al qiyamah, wa la aqosim bi nafsi al blaad erin, en banana, bel, jeer de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, Kellen, ja, wazigen. Je hebt mustakab niet nodig. Je hebt het niet nodig. Je hebt het niet nodig. Je hebt het niet nodig. la hebt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 ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فقيرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق